இவி துபி அம்ய وقوع من ورأستم منه وقوعا واكثروا جمعا وذا غس ادو عنذ اقرأ على قومي في زينتي قال الذين يا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارود إنه لذو حظ النظر وَقَالًا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ سَوَاءٌ بِرَبِّ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا